اكبثرهم لا يعلمون وطالوا مهنا تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين أروسَلن عَلَهِ مُطُّثَانَ وَجَادَ وََلقُمَّ لَ غََّ فَادِ وَدَّمَ آياتةٍ فَ الصَّلَة فَستَكبَر وَكَنُ ما وقع عليهم الرج ز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لأنك شفت عن الرج زل لك ولم معك بني إسرائيل فلما وكشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها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 أرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.